سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات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 إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد ربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأنتم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 قُمُوبِين لولا جاءوا عليه باربعه شهداء لَمْ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم لمسكم فيما افوغتم فيه عذاب عظيم إثَلَقَوْنَهُ بِأَلسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ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 الله عليكم رحمته وأن الله رؤوف الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإن يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم من أحد أبدا ولكن الله ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتني أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 الخبيثات للخبثين والخبثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرأون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم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 الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضغن من أبصارهن ويحفغن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابنائهن او ابناء أبنائ بعولتهن او اخوالهن او بني اخوالهن او بني اخوالهن او بني اخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أو التابعين غير أهل الإربة غير أولي الإربة من الرجال والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء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 وَمَن يُكْرِهُ النَّفْعَ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِكَ رَاعِيهِ النَّغَفُورُ الرَّحِيمُ وَلَقَد أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَةٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ